إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة الأوائل في الإسلام عزة العليلي عفاف شعيب بالاشتراك مع أشرف عبد الغفور الحام عبد المنعم البارودي الغناء Zainab Yunus. أليف وأشعار عبد السلام أمين الموسيقى التصويرية أعطي شراره إخراج محمد مشعل أقبل يا عبد الله إنها البشرة إن الرجل يكاد يطير فرحا وإنها أول مرة اراه فرحا متهللا هكذا أقبل يا عبد الله أسرع لقد صدق ابن عمي ماذا وجدت يا رجل؟ هذا الحي وتلك الخيام مضارب أصهاري ولقد سألت هذا الفتى عن امرأتي فماذا قال لك؟ قال لي إنها هنا وأسرع ليخبرها ماذا يقول هذا؟ يقول ان رجلا سأله عنا وعني أنا بالذات ويزعم أني امرأته فاين هو؟ ها هو قادم مع صاحبه ومعه امرأة أظنها امراه صاحبه. اذهبي إليه يا فاطمة واسأليه من هو فإني لا زوج لي لقد مات أو لعله قتل وليته قتل ألف مرة جزاء ما فعل السلام عليك يا بنيتي وعليكم السلام من أنت؟ وماذا تريد؟ أليس هذا الحي لبعض بني كاهل بن أسد؟ وما حاجتك لهم؟ اوجس في فيما تطلب؟ إني أسأل عن بعض الناس من هذا الحي لي بهم صلة رحم ومصاهره فمنذ متى فارقتهم؟ منذ سنين عديدة <تصفيق> وكيف تصبر على فراق رحمك وأسهارك سنين عددا تلك إرادة الله يا بنيتي <تصفيق> إن الله يريد صلة الرحم ويأمر بها لا بقطعها وجحودها ايتها الفتاة الفصيحة تنصحين الرجل بالإجاز وتحاورينه يا خالة إن الخطاب دليل على الألباب ولكل سؤال جواب وما حديثي مع هذا إلا جوابا لسؤال ولو أراد الإجاز لقال ما يريد في كلمة أو اثنتين فالرجل يسأل عن امرأته واهله والله ما رأيت رجلا يهبط على قوم ليسأل عن امراته فما المرأة إلا صاحبة زوجها حيثما كان ومن اضاع امراته وأهله فقد اضاع نفسه والله إنك لأعجب من رأيت <تصفيق> إذن فأنت لم تر شيئا يا عماه حدثها يا أب عروة فلا حيلة لي معها ماذا؟ تقول أبو هروة أنت أبي أنت أبو هروة فاطمة أنت فاطمة بنيتي فاطمة يا فاطمة ارسلتك لتسأليهم أم لتسامريهم يا فاطمة من؟ أهو أنت؟ ماذا أتى بك؟ عاتكة اصبري حتى أقص عليك عد من حيث أتيت فقد فرق الإسلام بيني وبينك وبين ابنتك وولدك لقد هداني الله للإسلام يا عاتكة و... فالبغض والكراهية والقطيعه فرقت بيننا يا أختا ألا ترحبين بديوفك؟ فهذا زوجي وأنا مرحبا بكما أما هو فلا اهلا ولا سهلا ولا مرحبا هيا يا زينب هيا ردي عليها ضيافتها وما شأنكما به أنتما مرحبا بكما أعدي لهم الطعام يا فاطمة أمي ترفقي بأبي اذهبي إلى خبائك فلا أبلك فمن أين أتيت بي لأن تنكرت له فما أنا إلا قطعة منه وإن قلبي لا يسبقني اليه ابي ابي مرحبا بك بني بنيتي حبيبتي تعالي تعالي بين يدي يا ام ابيها هاتي يدك انها هي نفس اليد التي كانت تداعبني وتجرح خدي باظافرها ابي لقد غيابك عنا اين كنت لقد كنت اغفو علي على خيالك كل ليله وابكي ما جاء لي البكاء اين كنت يا ابي اين كنت ها انت ترين يا اختاه فاغفري له فلقد كان بينه وبين ربي ما هو اشد مما بينكم وغفر له الله ابي من صاحبك هذا؟ هذا أفضل رجل عرفته وتلك أطهر امرأة رأيتها إنهما من أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله؟ أجل هذا عبد الله بن مسعود وتلك زوجته زينب مرحبا بكم بل مرحبا بكم يا محمد يا محمد لقد ذهب مع خالي إلى الوادي من محمد هذا يا بنيتي؟ أخي يا أبي ولدي أجل ولدك يا أبا عروة وضعته بعد أن رحلنا في ذلك اليوم ها قد تحقق أملك يا أبا عروة واستجاب الله لرجائك الحمد لله فاطمة اذهب إلى خالك يا فاطمة وقصي عليه الخبر حتى لا يفاجأ واتني بولدي بأخيك محمد أهلا ومرحبا لقد أسعدتني بلقائك يا أختي، وأمتعتني بحديثك عن رسول الله وصحابته والله إني لأشد سعادة وفرحا بلقائك وعودة الزوجك إليك وأوصيك به خيرا فإنه نعم الرجل والزوج يعاتك. وأوصيك يا أبا عروه بها وبأولادك خيرا توصيني لكانك بهذا توحي إلي بأنك راحل وتاركني هنا ماذا؟ أتريد أن, أن ترحل وتتركنا يا أبي؟ كلا بل نرحل كلنا فقد عهدت صاحبي هذا على حسن الصحبة حتى يصل غايته الحمد لله فمن قضت تلك السنوات المعدودات على الهجرة حتى أشرق نور الإسلام على كل البقاع لكن يا عبد الله إني أعرف أن العرب كانت تحسب أيامها وتاريخها بما يقع في أرضهم من أحداث وقد كنا نحسب أيامنا بدءا بعام الفيل ذلك الحدث الخطير ألا ترى أن أخطر منه وأعظم هو يوم هجرة رسول الله؟ أجل إنه أعظم وأخطر فكيف بدأتم حسابكم به؟ تلك قصتي لك في طريقنا <تصفيق> كتاب لأمير المؤمنين يقول لك أمير المؤمنين اقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن قد قرأنا كتابا جاءنا من أمير المؤمنين وكان محله شهر شعبان فما ندري أي الشعبانين هو الماضي أو الآتي لقد صدق هذا أي شهر يريد الأمير يقول لكم أمير المؤمنين ماذا ترون فيما يقول الوالي يا أمير المؤمنين إن كنا نحسب أيامنا من عام الفيل فلماذا لا نحسبها من يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يوم عظيم لكني أرى أن نبدأ بيوم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحق والباطل وإنه أحق أن نجعله بدءا لحساب أيامنا وليسجل تاريخ الكتب والرسائل بدءا من هذا اليوم يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أمير المؤمنين ونعم هذا حق هذا الرأي. ونعم الرأي ما راى أمير المؤمنين وهكذا بدأ التاريخ في الإسلام من يوم أن هاجر محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ليوم اعز الله فيه دينه ونصره وسوف يبقى الإسلام عزيزا منتصرا حتى يرف الله الأرض ومن عليها وما دام عباد الله في كل زمان ومكان يتخذون من كتاب الله دستورا ومن رسوله إماما عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صدق رسول الله ها هي مشارف الكوفة يا عبد الله. الحمد لله أن وصلنا بسلامة الله والحمد لله أن وصلت بكم إلى غايتي وعلمت منكما ما لم أكن أعلم يا أبا عروه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي كالنجوم الزهر بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق رسول الله كنتم مع الأوائل في الإسلام اشترك بالتمثيل عزة العليلي عفاف شعيب أشرف عبد الغفور عثمان محمد علي الالحان عبد المنعم البارودي الغناء زينب يونس موسيقى التصويرية عاطية شرارة الهندسة الصوتية علي صالح قطب محمود فوزي جويد محسن وديع حسين عهدي مخرج المساعد عادل شحاتة. الأوائل في الإسلام مع تحيات عبد السلام أمين محمد مشعل.